وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآةً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآةً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى وَذِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيَّ صَدَقُوا فَإِذْ كَانَ مِنْ قَمِنَ عَدُوٌ بِالْكُمْ وَهُوَ مِنْ الْفَتَحَيْرِ رَطَبَتِهِ منه. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله